وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم برض ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وإذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون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 تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحه على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا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 وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجهك إن كنتن تردن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, والدار الآخرة فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للمحسنات فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف يضاعفتها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقت ن كُنَّ لِلَّهِ لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 وَإِذْ تَقُولُ للذي أَنْعَمَ اللَّهُ عليه وَأَنْعَمْتَ عليه أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ ما الله مبديه وتخشى الناس والله فَعَلْتَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكيلا يَكُونَ يكون على المؤمنين حرج في ازواج إِذَا اذا اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا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 يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت, نفسها ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك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 لكم إلا لكم يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحو أزواجه ولا تنكحو ازواجه من بعده ابدا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 ولا إخوانهن ولا, إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا اثواني هند ولا ابنى اثواني هند ملكت وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقِينَ الله، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ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 يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون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 رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ والعنهم لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا موسى فَبَرَّأَهُ الله فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وكان عند الله وجيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَلِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَبَرَزَ الْمَلَائِكَةُ وَقَالُوا مَنْ حَمَلَ رَبَّنَا سُبْحَانَكَ مَا